يكتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله, يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في غيب من البعث فإن وغير مخلقه لنم وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء ما نشاء بلا ادن مسمىكم ما نخرجكم طفلا بهيد ذلك بأن الله هو الحق وأن